ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد قل ان الهدى هدى الله ان مثل ما اتيتم او يجادوكم عند ربكم قُلْ إِنَّ الْفَضُلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ